هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَنِيٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادُهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خُوِلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سبيله قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّارِ أَمَنَ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو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 129. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 120. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أول المسلمين قُلِ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 وَالَّذِينَ نجَتَنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُلَ الْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّذُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُقُومًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 112. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تنين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 فقِيلَِ الظَّالِ مِينَ ذُوقُ مَا كُتُم تَكْسِبُون كَذذَّبَ الذيذينَ مِ قَابنمْ فَأَتِهُمُ العذاابُ مِن, من حَثُ لَا يَشرُون فَأَذاَا قَوم اللهَّخِزَّ فيِي الحَيةِ الدُّنْي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 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَذلكَ الَّذِي يَدعُو عِبَادَهُ إِلَى السَّمْعِ هل وَيُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا أَلَيْسَ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءه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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَلَرَايْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حسبي الله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 الله يتوفى ننفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بلآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون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 ما كانوا بيستهزئون فاذا مس من سان ضر دعانا ثم اذا خول الله نعمه منا قال انما اوتيت على علم بل هي فتنه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 إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَلِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم الأذاب مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله يا حسرتي على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله داني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لوندي كرة فأكون من المحسنين بَلٰقَدْ جَآءَ اَايٰتُنَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِعِبَادِهِ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 117. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 118. ونفخ في الصون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَهْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَعًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ